ركب صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وثبره له ووحد فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس